Book two A in Trideset deset واحدun وثلاثون واحد V ristorati three Fi المطعم Fi بي كاكشنو من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات رات بي كاكشنو سالاتو رادا من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه رات Bi kakšno juho. Rada bi kakšno juho. Min fadlik wahid shorba. Min fodlek, wahid šorba. Rad bi kakšno sladico. Rada bi kakšno sladico. Min fadlik al halwa. Min fodlek, al -halwa. Rad bi sladolet. سيميتانو رادابي سلاโดليت من فضلك واحد ايس كريم مع كريما من فضلك واحد ايس كريم مع كريما راد اليسير رادابي ساديه اليسير من فضلك فواكه او جبنه من فضلك فواكه او جبنة رادي بزايتر من فضلك نريد أن نفطر من فضلك نريد أن نفطر رادي بكوسيلي من فضلك نريد أن نتغذى من فضلك نريد أن نتغذى من فضلك نريد أن fadlik nuridu an nata'asha Min fadlik nuridu an nata'asha Kai gelite za zajtrk Maza turidu hadratuka خبزه حمام صامولي مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل توست سالامو ان سيروم <تصفيق> خبزه توست مع سجق وجبنه خبز توست مع سجق وجبنه كوخه نو يايتسه بيضة مسلوقة يايتسو نا أوكو بيضة عيون بيضة عيون. أملتة. أملت. أملت. من فضلك واحد زبادي آخر من فضلك واحد زبادي آخر من فضلك ايضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح وفلفل prosim še من فضلك كوبايه ماء اخرى من فضلك كوبايه ماء اخرى